Ull من عمل لَ ق a you won so مَنْ جَاءَ عَنكَ كَانَ شَرِيعَتِي مِنَ الأَمْرِ لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم Hvala ساء ما يحكمون وخلف الله السماء بن و حم لا